موبقا وراى المجرمون النار رفضن انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل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 إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب طبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنبرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق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 قُنُوبُهُم أَكِنَّا إِنَّ جَعَلْنَا عَلَى قُنُوبِهِم أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وقرا وَإِن تدعهم إلى إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لو يؤاخذهم ما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلفهم